بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الذين امنوا انوفوا بالعقود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 Ah, ah, ah. البيت الحرام يبتغون فقبل مر وابهم وردوانا وإذا حللتم فاصطادوا ولا يجرم أنكم شناء قوم أن صدكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا وتعاونوا على البر والتقوى ولا تتعاونوا على الاسم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب I'm عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخلقة والموكوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع وما أكل السبع إلا ما ذكيتم وما ذبح على النصب وأن تستقسموا بالأزلام ذلكم في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 وذلك كتاب من قبلكم والمحصنات من الذين اوتوا الكتاب من قبلكم اذا اتيتمهم اجورهم اذا اتيتمهم اجورهم محصنين غَيْرَ مسافحين محصنين غير مسافحين ولا متخذين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 إذا قمتم إلى الصلاة فاغسرو جوكم وأيديكم إلى المرافق وامسحو برؤوسكم وامسحو برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإلكم جنب فطهرو وإلكم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم أو جاء من <Sessizlik> منكم أو لا مسّوا النساء، أو لا مسّوا النساء، فلن تجدوا ما أنفتم، صعيدا طيبا، فمسحو بوجوهكم وأيديكم منه. ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج، ولكن يريد لي ولكن يريد لي وماهيركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون واذكروا نعمه الله عليكم وميثاقه الذي واثقكم به ان قلتم اذ قلتم سمعنا وَأَطَعْنَا واتقوا الله ان الله عليم بذات الصدور يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء.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 ولقد أخذ الله ميثاق بني إسرائيل وبعثنا منهم ثني عشر نقيدا وقال الله إني معكم وقال الله إني معكم لإن هقمت بالصلاة وآتيت بالزكاة وآمنت برسوله وآملت برسوله وعززتهم وأقرت الله خر. حسنًا لا أكفّر عنكم سيئاتكم لا أكفّر عنكم سيئاتكم ولا أدخلنكم ولا أدخلنكم جنات تجري من تحتها الأنهاض فمن كفر بعد ذلك منكم فقد ظل سوا السبيل فبما عَمَّا هُم وَجَعَلْنَا قُلُوبَهُمْ قَاسِيَةً يُحَرِّكُونَ الْكَلِمَ عَمَّا وَاضِعِهِ وَنَسُوا حَظًّ مِمَّا ذُكِّرُوا بِهِ وَلَا تَزَالُ تَتَطْلِرُ عَلَى خَائِنَةٍ مِنْهُمْ إلَّا قَلِيلاً مِنْهُمْ فَأَعْفُ عَنْهُمْ وَاصْفَحْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ وَمِنَ الَّذِينَ قَالُوا إنا نصارى أخذنا ميثاقهم فنسوا حقا مما ذكروا به فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة وسوف ينبئهم الله بما كانوا يصنعون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 قليل وقالت اليهود والنصارى نحن ادنا الله واحبباه قل فلما يعذبكم بذنوبكم قل فلما يعذبكم بذنوبكم بل آتٌ بشٌ من, من خلق يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء وللله ملك السماوات والأرض وما بينهما وإليه المصير يا أهل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 129-قالوا عليهم الباب فإذا دخلتموه فإنكم غالبون وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين قالوا يا موسى إنا لن ندخلها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 بعين سنة يتيهون في الأرض فلا تأس على القوم الفاسقين. وَجَعَلَ عَلَيْهِم نَجَنًا دَنِيئًا آثَمَ بِالْحَقِّ إِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا فَتَقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يَتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ قَالَ لَأَقْتُلَنَّكَ قَالَ إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللَّهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ لَئِن بَصُدْتَ إِلَيَّ يَدَكَ لَتُقْتَلَنَّ يَا مَعْنَى أَنَا بَاسِقٌ مَا أَنَا يا إليك لأقوت لك إني أخاف الله رب العالمين إني أريد أن تروى أبي اسمه فتكون من أصحاب النار وذلك جزاؤه. قالين فتوعت له نفسه قتل أخيه فقتله فأصبح من القاسرين فبعث الله غرابا يبحث في الأرض ليريه كيف يواري ليرؤيه كيف يواري سوء أخيه قال ياويلة عجست أن أكون مثل هذا الغراب فأواري سوء أخيه فأص من النادمين من أجل ذلك كتبنا على بني سرائيل أنه من قتل نفسا أنه من قتل نفسه بغير نفس أو فساد في الأرض أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحيا فكأنما اقينا الناس جميعا ولقد جاءتهم رسلنا بالبينات ثم انكثيرا منهم ثم انكثيرا منهم بعد ذلك في الأرض لمسرفون إنما جزاه الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادة ويسعون في الأرض فسادا أي يقتلون أو يصلكون أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض ذلك لهم خسي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا, فاعلموا أن الله أخو رحيم يا أيها الذين آمنوا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 أَمَّا بِمَا كَسَبَ لَكَ لَمِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيم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 Yes. Yeah.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 وإن لم تهتوه فاحذرون ومن يرد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا أولئك الذين لم يرد الله أن يقهر قلوبهم لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم سمعون للكذب أبكالون للسحت فإن جاءوك فحكم بينهم أو أعرض عنهم وإن تعرض عنهم فلن يضروك شيئا ان حكمت فاحكم بينهم بالقسط ان الله يحب المقسطين وكيف يحكمونك وعندهم التمرات فيها حكم الله ثم يتولون من بعد ذلك وما انائك بالمؤمنين ان نزل التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا للذين هادوا والرذاليون والأحبار بمن س من كتاب الله بمن س Uphضوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء فلا تخشوا الناس واخشوني ولا تشتروا بآياتي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 أئكم الكافرون وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والعين بالعين والألف بالألف والهذن بالهذن والسن بالسن والهذن بالهذن والسن بالسن والجروح قصاص فمن تصدق به فهو كفرة لله ومن لم ويحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون وقفينا على آثارهم بعيسى بن مريم وَقَفَّيْنَا عَلَى آثَارِهِمْ بِعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ التَّوْرَاةِ وآتيناه الإنجيل, وَآتَيْنَاهُ الْإِنجِيلَ فِيهِ هُدًى وَنُورٌ وَمُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ التَّوْرَاةِ وَهُدًى وَمَوْعِظَةً لِّلْمُتَّقِينَ وَلِيَحْكُمَ أَهْلُ الْإِنجِيلِ بِمَا انزل الله فيه ومن لم يحكم بما انزل الله فهؤلاء فؤلائك هم الفاسقون وانزلنا اليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه فاحكم بينهم بما ان لَا إِلَٰهَ إِلَّا ٱللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ عَمَّا جَآءَكَ مِنَ ٱلْحَقِّ لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا وَلَوْ شَآءَ ٱللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَٰحِدَةً وَلَٰكِنْ وَلِىَكُمُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ فِيكُمْ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 تَوَلَّوْا فَعَلَنَّ أَنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ أَن يُصِيبَهُم بِبَعْضِ ذُنُوبِهِمْ وَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ النَّاسِ لَفَاسِقُونَ وَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ النَّاسِ نَافِقُونَ أَفَحُكْمَ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ أَفَحُكْمَ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُكْمًا لِقَوْمٍ يا ايها الذين امنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى اولياء بعضهم اولياء بعض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 على ما أصاب في أنفسهم الذين ويقول الذين آمنوا أهلئا الذين أقسموا بالله جهدة أيمالهم إنهم لم عقم أعمالهم فأصبحوا خاسرين يا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 un mm -hmm. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الذين تتخذوا دينكم هزوا ولعبا من الذين أوتوا الكتاب من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم والكافر أولياء واتقوا الله إنكم مهتمين وإذا ناديتم إلى الصلاة فتخدوها هزوا ولعبا ذلك لأنهم قوم لا يعقلون قل يا أهل الكتاب هل تنقون مننا إلا, إلا أن آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلينا وما أنزل من قبل وأن أكثرهم فاسقون قُلْ هَلْ أُنَبِّئُكُمْ بِشَرٍ مِّنْ ذَلِكَ مَثُوبَةً عِندَ اللَّهِ مَنْ لَعَنَهُ اللَّهُ وَغَضِبَ عَلَيْهِ وَجَعَلَ مِنْهُمُ الْقِرَدَةَ وَالْخَنَازِيرَ وَعَبَدَ الْطَاغُوتُ أُولَئِكَ شَرٌ مَكَانًا وَأَضَلُّ عَنْ سَوَاءِ السَّبِيلِ وَإِذَا جَاءُوكُمْ قَالُوا آمَنَّا وَقَدْ دَخَلُوا هم قد خرجوا بي والله أعلم بما كانوا يكتمون وَتَرَى كَثِيرًا مِنْهُمْ يُسَارِعُونَ فِي الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَأَكْلِهِمُ السُّحْتِ لَبِئْسَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ لَوْلَا يَنْهَاهُمْ رَبُّكَ عَنِ الْقَوْلِ الْأَثِيمِ وَالْأَحْذَارِ عَنِ الْقَوْلِهِمُ الْإِثْمِ وَأَكْلِهِمُ السُّحْتِ لَبِئْسَ ما كَانُوا يَصْنَعُونَ وَقَالَتِ الْيَهُودُ يَدُ اللَّهِ مَغْلُولَةٌ غُلَّتْ أَيْدِيهِمْ وَلُعِنُوا بِمَا قالوا قلت أيديهم وَيُلِنُونَ بِمَا قَالُوا بَل يَدَاهُما مَسُوقَتَانِ بَل يَدَاهُما مَسُوقَتَانِ يُنفِقُ كَيْفَ يَشَاءُ وَلَيَزِيدَنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ مَّاءً إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ طُغْيَانًا وَكُفْرًا وَأَلْقَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ كُلَّمَا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 ولو أن أهل الكتاب آمنوا واتقوا لكفرنا عنهم سيئاتهم لكفّنا عنهم سيئاتهم ولدخلناهم جنات النعيم ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم ربهم وما أنزل إليهم ربهم لأكلوا من فوقهم لا أكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم، منهم أمم مقتاصدات وكثير منهم وكثير منهم ساء ما يعملون.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 نزل إليكم ربهكم ولا يزيدن كثيرا منهم ما هنزل إليك ربهك طغيانا وبوفرا فلا تأس على القوم الكافرين. إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هَادُوا وَالصَّابِرُونَ وَالنَّصَارَى مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَعَمِلَ صَالِحًا فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ لَقَدْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ قَبْلِي إِسْرَائِيلَ وَأَرْسَلْنَا إِلَيْهِمْ رُسُلًا كُلَّمَا جَاءَ أَمْرُ رَسُولٍ بما لا تهوا أنفسهم بما لا تهوا أنفسهم فرِيقٌ كذبوا وفريقٌ يقتلون وحسبوا ألا تكون فتنة فعموا وصموا ثم تاب الله عليهم ثم عموا وصموا كثير منهم والله بصيهم بما يعملون لقد كفر الذين قالوا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 واحد وان لم ينته عما يقولون لينسن الذين كفروا لمسن الذين كفروا لهم عذاب اليم افلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه افلا يتوبون الى الله ويستغفرونه والله غفور رحيم افلا يتوبون الى الله ويستغفرونه والله الرحيم. ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقة كانا يأكلان الطعام انظر كيف نبين له الآيات ثم انظر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 قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لِمَ تَؤْلُونَ فِي دِيَارِكُمْ غَيْرَ الْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعُونَ أَهْوَاءَ قَوْمٍ قَدْ ضَلُّوا مِنْ قَبْلُ وَأَضَلُّوا كَثِيرًا وَأَضَلُّوا كَثِيرًا وَضَلُّوا عَنْ سَوَاءِ السَّبِيلِ لُعِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ دَنِيِّ الإِسْرَاءِ عَلَى لِسَانِ دَاوُدَ وَعِيسَى الْمَرْيَمِ ذَلِكَ بِمَا عَصَوا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ كَانُوا لَا كانوا لا مُنْكَرٍ فَعَلُوهُ كَانُوا لَا يَتَنَاهَوْنَ عَن مُنْكَرٍ فَعَلُوهُ لَبِئْسَ مَا كَانُوا يَفْعَلُونَ تَرَى كَثِيرًا مِنْهُمْ يتولون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 وأنهم لا يستكبهون وإذا سمعوا ما صل إلى الرسول ترى أعينهم ترى أعينهم تفيض من الدم مما عرفوا من الحق يقولون ربنا آمنا فاتبنا مع الشهدين وما لنا لا نؤمن بالله وما جاءنا من الحق ونطمع أيد يدخلنا ونطمع أيد خلنا ربنا مع القوم الصالح فأثابهم الله بما قالوا جنات تجري من تحتها الأنهار جنات تجري من تحتها الأنهار فآلدين فيها وذلك جزاء المحسنين والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم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 لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمالكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان فكفارته إطعام عشرة مساكين من أوسق ما تقعمون أهليكم من أوسق ما تقعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبا فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام ذلك كف وَا يْمَانَكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا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 أقيع الله وأقيع رسول وحذر فإن توليت فعلموا أنما على رسولنا البلاغ المبين ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما فعلوا إذا مت قوى آمنوا إذا مت وعملوا الصالحات ثم مت قوى ثم زُمَّ الثَّقَوْا وأحسنوا والله يحب المحسنين يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَيَبْلُوَنَّكُمُ اللَّهُ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا يا ايها الذين امنوا لا تقتلن الصيد وانتم حرم ومن قتله منكم متعمدا فجزاءه مثل ما قتل فجزاء ام مثل ما قتل من النعم يحكم به ذو عدل منكم يحكم به ذو عدل منكم 121-قعام مساكين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 الذي إليه تحشرون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 ما جعل الله من بحيرة ولا سهبة ولا وصيلة ولا حان ولا حام ولا كلا الذين كفوا يكذبون الذين كفوا على الله الكذب وأكثرهم لا يعقلون وإذا قيل لهم تعالوا تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى السول قالوا قالوا حسبنا ما وجدنا عليه آمانا أو لو كان آباءهم لا يعلمون شيئا ولا يهتدون يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم ظل ذهتائكم إلى الله مرجعكم جميعا إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم تعهدون يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية اثنان إثنان عدل منكم أو آخران من غيركم إن أتتم إن أتتم ضربتم في الأرض فأصابتكم مصيبة الموت تحدسون من بعد الصلاة فيقسمان بالله فيقص يقسمال لله لرتبتم فيقسمال لله لرتبتم لا نشتري به ثمن ولو كان ذا قربا ولو كان ذا قربا ورَنَكْتُ شَهَادَةَ اللَّهِ إِنَّا إِذَا الَّلَّمِنَ الْآثِمِ فَإِنْ عُثِرَ عَلَى أَنَّهُ مَسْتَحَقَ إِذْمَنْ فآخران فآخران ما قامهما من الذين استحق عليهم الأوليان فيقسمان لله نشهادة أحق من شهادتهما ومعتدينا إنا إذن لنا ذلك أدنى إن إذا لمن القولين ذلك أدنائي يأتوا بالشهادة على وجهها أو يخافوا أو يخافوا أن ترد أيمان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 وينفخ فيها فتكون طيرا بإذنه وتبرئ الأكمه والأبرص بإذنه وإذ تخرج الموتى بإذنه وَإِذْ كَفَفْتُ بَنِي إِسْرَائِيلَ عَنكَ إِذْ جِئْتَهُم بِالْبَيِّنَاتِ فَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ فَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ إِنْ هَٰذَا إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ وَإِذْ أُحِيدَ إِلَى الْحَوَارِيِّينَ أَنْ آمِنُوا بي قَالُوا آمن واشهد بأننا مسلمون إذ قال الحواريون يا عيسى بن مريم هل يستطيع ربك هل يستطيع ربك أن ينزل علينا ما من السماء فقالت والله إلهُم مُؤمِنِي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 أحدا من السماء تكون لنا عيدا لأولنا وأخرنا وآية منك وآية منك ورزقنا والتخيّر الرزقين قال الله إني منزلها عليكم فمن يكفر بعد منكم فإنني أعذبه فإنني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 أن نعبد الله، أن نعبد الله ربي وربكم، وكنت عليهم شهيداً ما لم تفِهم، فلما توفيت لي كنت أنت وقيب عليهم، وأنت على كل شيء شهيد. إن تعذبهم فانهم عبادك إن تعذبهم فانهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم قال الله هذا يوم يومفع الصادقين صدقهم لهم جنات تجري من تحتها الانهار خالدين فيها خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك الفوز العظيم رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك